إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر إن ربكم الله الذي خَلَقَ السماوات والأرض في ستة أيام